وين تشار بين البشاش نور الرساله جات بي عليه البتونه الحياه كليليا تقدم من الذكرى لدري عن الفخيني مهدي سها في ذكرى تسقيط الزهراء عليه السلام بماذا الهندسه الصوتيه يغسل الدقاد وحسن مرهم كان الضلال وانتشر بين البشر نور الرساله